يا من يرى يا من يرى يا من يرى ما المعروض جناحا جناحا في ظلمة الليل البهيل اليله يا من يرى ويرى مناقا رقا في امين تك تك امين يا من يرى يا من يرى يا من يرى. وَالْمُحَقَّمِ كُلَّ كَرِيمٍ مِنْهُمْ من حَلِيمٌ وَيَرَى خَرِيرَ النَّمِ في أَوْدَاجِهَا مُتَنَقِّلًا مِنْ مَخْلَفٍ مفصل إِلَى مَخْلَفٍ أُمُنٌ عَلَيَّ بِثَوْبٍ تَمْحُوبًا مَنْ كَانَ مِنِّي ماني الاولي نيا ببنهم فيه الملك احشى بغير تمقره يا منيا يا ما كان وقت انقذها انقذ بها سيرها وحثيثها مستعدله يا منيا يا من يراني في بنيني ببنيها في موتي رم شامغ ينرا ويسمع حسناه ودونها في قاع بحر مظلم متهول ومن علي بتوبه تمته بنا ما كان مني في الزمان الاولي